بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوكون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون كلا إن كتاب الفجار لفي ستين وما أجراك ما ستين كتاب مرقوم وإله يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا قُتِلَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَأَى عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إن لهم نصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا كتاب مرطوم يشهده المقربون إن الأمرار لفي نعيم على الأقل يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْرُومٍ خِتَابُهُ مِسْكٍ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَادُهُ مِنْ تَسْلِيمٍ عِيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّهُونَ إِنَّ اللَّهِ من الذين امنوا يضحكون واذا مر بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى انهم قلبوا فكين واذا راوا go